مولى الصاطمين مولى الصاطمين مولى الصاطمين مولى الصاطمين mahla hada alyom el waateb mahla ببحور القوا ودبل قلوب هذا اليوم وابعاد للموت ندرك هالدروب محلى هذا اليوم والي ضد ام الحسن صارن حروب هذا اليوم هي يوم البحار تصير الحنان محلى هذا اليوم, محلى هذا اليوم, محلى هذا اليوم Mhali هذا اليوم كلمه حبها اليوم ردد بالغزل محلى هذا اليوم وليف وحرجاق بحباب الفحل محلى هذا اليوم ولي الدنيا علي خطو في الشايل محلى هذا اليوم ولي عروقي يعيش مصيوب بعمه محلى هذا اليوم محلى هذا اليوم ما أحلى ميمن شوق للهاذي الرسول هذا اليوم نعلن الافراح بيام البتول محلى هذا اليوم ميمن هذا اليوم نعلق شموع الفرح للعالمين محلى هذا اليوم محلى هذا اليوم rahala hadha تشتال زهور محلى هذا اليوم فاطمه صارت الافلاك مليانه عطور محلى هذا اليوم فاطمه والوجود الفاطمي لينه محلى هذا اليوم فاطمه geht fi di youm دبي هذا اي هذا اليوم العطر بخصانك الحلوه طفل محلى هذا اليوم, بيامك اليوم يا ربيع الشوق لو هالموسم اي محلى هذا اليوم اي محلى هذا اليوم للشعر الحسيني ابو محمد الزبيدي اداء الرادود الحسيني لطيف الشباني والرادود الحسيني سجاد الزبيدي الهندسه الصوتيه محمود الشمري واحمد الشمري الاشراف الفني والتوزيع فاضل الزيادي الكورال حيدر اللامي التصوير المعتاد علي جليل المنصوري